رواه مسلم العديث رابع والعشرون عن أبي در أبي در أيكور يا مسلم رضي الله عنه عن النبي النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي النبي كوري صلى الله عليه وسلم فيما حديث رواه نبيه نكوري عن الله أجزة الله غالب وجل ألا وي أنه الله قال وثي يا عبادي اني اني حرمت وان حرمت الظلم الظلم على نفس نفس دهدان حرمت منيه وجعلته ظلمي وحان فلا تظلم حيث ظلمنا يا عبادي كلكم دمانت ميد كستين كاميدا بالون ومقبار يسان الا من قف ما هن هديت ان هنونيو فاستهدوني هنونين اذا بالبده اهديكم واني من هنونين يا Emuni qudin igabalba ot ik pot inkum wanin qudin a ya ibadi adumadeediyo kullukum Dementin arin wa mitqawan illa man qaf ma hanekasautu ango an darain igabalba aksi kumwanin darain Ya ya ibadi adumadeediyo innakumidin ka tuqdi una wedeftan Bileila bainaka yawan nahari malinka وانا اني انا, أنا اخذ الذنوب ذنبي الي كان ضافا جميعا ضمان حاله اييه فاستغفروني ذنبي ضافه قبل فانا اغفر لكم وانين ذنبي ضافه يا عبادي ادم مديديو انكم دين كن لم تبلغوا جار ميدان ضري اني دبكيك او فتضروني اني اعطيطان ولن تبلغوا فَتَنْفَعُونِي <أسألوني> أَذِي أَنْفَعْدَانِ يا عبادتي أَدْوَمَدَيْدِيو لو أن أولكم هده مدكينين كوغور ريئي إياوه آقركم كانين كوغو الدنباية وإنسكم إنسي كينا إياوه جنكم جنه كينا كانوا اي أهادان هد... كانوا هدى اهاالهايين على أطقى قلب رجولين قف قلب جيس كنوغو faytul ko waahid in kaliis raajulkaaso min kumidinka in ka midaa ma zaad misyeed in bal ka arin ka soo fi mulki aniga mulkigayga shay aan wahba ya ibadi adoomadeediyo law anna awwalakum adimitka in kugu horeeyay ya wa aqirakum kanin kugu dambeeya wa insakum insiin iyo wajinnakum jinnigin kaaru ay ahaala ha على أفكار قلب الرجول انقف قلب جيس كنوغو فاترسن رجول فاتر كاسو واحد دين كالي جيسا. ما نقص ما ذلك فجور من ملك بغرطو يديد شيئا وحبا يا عبادة الدومة ديديو دي لو أن أولكم عدمت كينن كوغور ريي يا واقركم كينن كوغدن بيي وإنسكم إنسي نأيو وچندكم كينن نقامو ايستاغ لها يه في صحيح دين مالبانان سعيد كاسو واحد كالجيسة وفسألوني اي ويدسة لهايان وفاعديتو أنسيو كل, كل انسان انسان لمنتس مسألة وحيو اي ويدستي ما نقص من نقصاميين ذلك سنتاسو مما كيحجيس اندي اكتئي اذا احذي وحركك من نقصاميين إلا كما صدي ما هنه ينقص وأن نقصميو المخيط اربطك إذا ادخل البحر بطه دي لجليو. يا عبادي الدومدي ديو إنما وعك لما نهي عرمت أعمالكم عمليالك نوي أحسيها لكم وانينين كوبا ثم مركز كي قدال وفيكم إياها وانينين أوفنا فمن وجد قفكيها لخيرا خير فليحمد الله اللهم هديو ومن وجد قفكيها لغير ذلك وحا خيرا خيننا فلا يلومنا يسندقال إلا نفسه النفس دي سماهاني رواه مسلمي حديث كوري حديث كان أبي در الغفاري أيها وريعة رضي الله عنه أبي در الغفاري أبي در الغفاري رضي الله عنه نبي حيث سؤال الله عليه وسلام كوري الله. يعني النبي كوريه صلى الله عليه وسلام فما حديث يروي فما حديث رواء نابقنا أكوريه فيما حديث رواء نصدا محقق وصاص فيما حديث رواء نابق أكوريه عن الله ألأ عز الله غارب وجل جل ألأ هو أنه ألأ قال يريد حديث كالصداسة حديث القدس ألأ حديث القدس حلو ماذا قلاف فضانا كتيرا اللفد جيس إيام نعنيس العلم لقبال كمدوح حديث القدس اللفد يا معنها الله استله لفظ ديغيث حروفتيسا يا معناه الله اسفله لفظه لفظي قام قد او وري العلم دا جبل كميدنا waxay raadamay hadith alqassiga ma'nahi saway waxaa allah islay oo nabiga u waxiyooda macnaha allah u قول علماء اهل السن واشوق خلاف لكن خلافكي اول ملمد ما اهان كدخي اهل السنه البدع سيدا الشاعرات هي أهل سنة قلافة خبحي وكلمان كان وعلمات أهل سنة قلافة خبحي لكن فروق بضانا جرته حديث القدسي وقرآن قد حيضا قرآن, قرآن حديث القدسي ويسكن متماح فروق بضانا قد حيضا قرآن لفظي الله كوهد كو الله الله قرآن هو الله لفظا ومعنى هادانا الفرق يؤدي حياة قرآن كالي حديث القدسي فروق داس وحاة كم يطعق قرآن كا قفت أساغو المعنى الجرين حتى اللفظة هدو أخرية أما أساغو كارانا أخرينتا وإدادة إله مجوء أدون خارج لكن حديث القدسي اللي لقماء إدادة يسوى اللفظه أخرينتس بارا صدقات برائد التعليمهام أجرتين لكن اللفظه أدوية كان إسكا ما التصبيح سيكري سيدو قرآن كأدس أبو ورديدو ilaa haddii suxusiiba maya lama aqri karo tilaawadiisa marka lagu ugu ibadeeysto laakin quraanka tilaawadiisa aqrintiisa lagu ibadeeysto oo la isku adoonso tan kale quraanka ilaahi wuxuu taddi ugu sameey macnaha araatan ar ya laymada quraanka wax la mid ah ama suurat quraanka kamid wax la mid ah xadiith qudsi gaas waxa kalmaan waad iskarta qof قرانك وما محفوظ من عند الله هل حرف قرانك ملون لمنا بدلي في راس او اسودgay او نبيغو سودgay او باكنو قيام ساعه وقت لا نفس انا لا جاري هل حرف ملون هل حرف او انكمي هيلو ما سوداريب شاسرتيده متواتر كسونا قران كتوات تواتر ايو كسونا قران لكن حديث القس منو الصحيح ومنو ضعيف ومنو موضوع قاربا طبعا أبور دي جيرا دين واحد دي سغسل وحاك لو تكوك لدويهين قرآنكا سيدا صحيحة وحيطا هاي قف ان ويسا وضعهمين وضعهمين بطا وضع بكر صحابتانا سيدا سيدا سيد ماذا بكو وحق لاغفين البنوء بصحابتان او يري قف كي ويسا وكبرت القرآنكا اسكا قاعدتا لما هاي لكن مصحف قمتها بكريم بيجيرا صحابه القفة ويسألوه مينة لكن حديث قصير ويسألوه بكريم أدوه ويسألوه مينة صدا صوك لاته قفك جنابه بقبه قران كما أخريك رو قولك صحيحة تاسقلافة جيرا صحابه وعبد الله من عباس وأخريك رو قبه صدا صدا صدا بخالي لكن قولك صحيحة من حيث الأدلة جماهيرته العلمي ناقي قطة قام وينو سأخريك رو جنابه بقبه هي كبار حيات طبطة لكن حديث القوصي هو اسكا في سكا القرآن كا والويتو كدا قار كميدان هو ذواتي فإن صلاة الواقر يسير فاتحاده فالي لكن حديث القوصي اللقمدتو كاكا وبدوسكي هو حوين مكاد فاتحاده اخر دي حوقا حديث القوصي اسكامدالدلي كده مركب فروق بابا انا فروق باسا انا كميد انه اللقا له حبيديا حباد دياتو مديديو inne anega haramtu wan haram yelo haranan kadigo ibul magad bahaba in wax la dulmiyo qofka neftii sala iska dulmiyo la iska dilo la daawaco qofka la daawaco maalkiisa qofka irdigi si sharafkiisa wax laga sheego dhammaan haramankan kadigo ilaahiye dulmiwayn dulmiga haramankan kadigo ala nafsina sedeydan ka xarimay aniga anoo allah nafsayda ka xarimo إن الله الله يظلمه مثقالة ذرة لقد أسكدك إذا الله ما الظلميه وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَةً إذين كانت دهدي نوحاً كانت ميد الحرام تنميه قال لي أسكده أوده قد كان إنه الظلميه أيها دعنا نفسي سكحر قال لي ويأوده في موقفة إضداله مع أمانا وسن أوده واحد وسن أوده لما يروا في عيه وإسكده حيلا ما بأوده أمان وحاق الشيء الشيطة حمامتة أصيبك أودة إنه إسكاد داي إلهيه أودة لكن إسكاد داي النبت سواء كحرم وكحرم الله أصيبك الله سميه أنه قبسكرة اللعين حتى بأنك أطمى وأنا الظلمك إسكاد داينا و الظلمك أن سمينا الله قبسك إلهي وحيوه إلهي النبت نبتة داينا كحرمي إلين كانت داخلينا حرامة كدك إنه الظلم داي فلا تظالموا هاي سوى الظلمين قفن قفك لنفسي سيكو خديبي قفن قفك لمالكي سيكو خديبي قفن قفك لاردجي في شرفتي في يا ايلاد دي ادمه ديبيو كلكم ددانتم بالون وامطبار يسان الا من قف ما ان هديتو انا نليو دمانتي ودا ديبيو بيتا الا قف كان انو غهروليا ما هاني فستهدوني هنوني نيكا بالبابا فستهدوني أهدكم وانين هنونين هنونين تنه والله هداية الدلال والبيان إن ضريق الله قوعد يا إلهي حقكو بارك إياه هداية التوفيق إله إنو إن إلهي إله إنو قوافحكي حقه إنو قوضا قمت مارك اللبادة ويديس إلهي إنو علمي كسري أتو كرقرات حقية بادل إياه إلهي إنو قوافحكي إنو قوضا قمت وحد بارك لبادة قفا الله سينو مبدد وإلمي عمل ira inu shaygi ku garamsiyo kadana marku ku garamsiyo u ku wafachiyana ku doqam marka ilaha yow i hanuunide oo xaqiibad ilahu inu wafach xaqiiranta raa'u ya ibadii adumma daybiyo kunu kun dannanti mid kasto inin kamida jaa'i qur wa mid gaachoon illa man qof mahnaat amtu anqud yu anaku idin ko فاصطعموني قودين في غلباده ادعوا ادعوا انكم واني من قودينا طلبك ما هي ولا بشيء ان الله هو توت الىه الرزاق اله الرزق واسع حلاله ك هو يسبب ان على ما ينفعك ولا تعجز وحا يكونفعك دلال عجز له هنكو اه مركضات مطلع الفريصاتو اعتراضو اله يقول رزاق شقيسان مايه اله يقول رزاق كرا لكن طريقي شرعك هابوكو مسعد اه طريقي شرعك هابوكو مسعد محايا الفيري نبقى وحكولي يهي احرص على ما ينفعكو كده الوحاكو انفعي ولا تأجز هنه هكذا فريصان عجز له هنكو انا تداشي اصباب تلات مادر هنكو اوه اصباب تلات مادر هنكو sabab kowna waxaanu labtimaa kana isku haleyn asag sabab ilaahi subhaaneh ilaahi subhaaneh maxaa yiri dadka balal ku labad dhir u ga yimaada qof asbaabtiisa dilaalkiis ka ri isku haleynna ilaahi ba isku haleynna meel ilaahi uga soo urjisani qofna waxa weyn ilaahi yaa subhaaneh oo leeyahay mana shaqeysanayo labaduba waa dhalal waxa la raba asbaabta la imow ay la eebidii ala bay ahay jabriya xalaqan sa adonku aba iska qasban iyo qiyaar ba may asbaabti oo wax la maaneyay waxay kuleeyin dabtu wax ma qobo aa wax ma qobay kuleey dab intada oo na gacha ma baabirto ilaahay ba wax guuba waxna gachaar bii yulee asbaabtu wax jira oo maana kulaf oo dhalaal walaaba wa bal ilaah idaa wuxuu al-baqdari sawqala imow adonka sawq amal kale ya kasbii shaas ala garaba kasbkaaga la imow ciisirtiida soomaaliga hore wanaagsaneedu waxa weeyaan aqeeda jacayl lahayn ee tii xa oo waxay raadaan sabab ilaah waa awooda ka ma sayeero allahu amal farmaaya haye alaabi ilaahay waa wooda laakin ma dacayd allahu اه خبط مط كفر شركي معافي سلاط اوان سون لاان غلط مطي انا لك واحد ابي انا وانا اقول على التلفون فان كلا لو غور سمايهي قبل لا بلاك سحب لو غور سمايهي قبل الله والله وين قبل ما اه تنصدحان وهاينه الهو الشقي سمايهي غاشي اه وليه الشقي اسكت الله غاشاي تو ألا لكن قاعدت أن يصبح بنت. آه. سبب كاللعيم أو إلهينا باري. سبب ثلاثي ما يدير. إلهي باري. ما ركاللودي وإن لقاء هلا. يا عبادة دومة ديديو. كلكم دمانتين عارين متقونات. دمانتين متكسوين كمدوا واقاوين. قفتة سوى قاوة مباشاعة. إلا منكسوتوا قفاً أروفوا قرأيهم ماهانين. فاستقسوني برعين اي قد البضا اقسكم وانين برعين اي سيناء الله ويأصر لبس اي سيد برقو حفية يميد معنو يو اه اعمار صالحة يا عبادي ادو مديديو انكم ادنك تخضئون الواب جفتان بالليلة هبانكي اي وان نهار المالك اللبضة بواب جفتان والدنوبة اي لنكت معصومين متيدين وانا اني غنا اعتر الدنوب ذنبياك واردها جميعا على دم طه فستغفروني ذنب ذاتي ويدي استغفر لكم من ذنب ذات فذنب ذاتي ويدي استلوي ذنب ذات لوي ذنب ذات فكويلو كويليه وينو الهي ويدي است اذا تي ادمه ديديو انك مدينك لم تبلغوا غير ميدان لا اديبيد لا اديبو مد غيريدان او فتضروني اتمكاس الدفان ولن تبلغوا جار الميدان مفئ وحتركي ولا تبلغوا جار الميدان مفئ انيغ وحترد وحل ان وحل اي ترو مفئ وحل اي تريديدا معناه انيغ ان وحل ما غاريدا او فتنفعون مركز ادي وحترتان مركز ضر يا النعف با معناتا اللي كجيره الهي مركز عبدومه ya ibadti adumma dayyo law anna awwalakum hadhimtiin kugu hore iyo wa aqiraakum kanin kugu dambeeyay danaan ciin yiisii kii hore iyo kanu dambeeyay wa in sa kuminsiina iyawacina kumkinigina kaamu hattaa hal haayeen alaatqa qalbi rucrin qof qalbi iskan ugu taqwa badan qofkaasoo waaxidin kaligisoo qof minkum idin ka dhin kamad kan qof in in kamida kan in kugu taqisan haday wada جميع انسي النبي حياته اتاقي السنة الله عليه وسلم هادي مكو ضدك ورن النقدان قفك ضدك اتاقي السنة وكليه ما زادكما ذلك تقوى داس في ملكي انيقى ملكي ايقى شاء وحد فيه ضدك ورن الله هادي عابدان اتاقي اتاقي النقدان اتخيام الهي وحبه اتاقي السياد المالك واح اي اترى ايه الهي المالك يا عبادية الدومة لو ان اولكم قد يكن كغوري يا واقراكم كانو دنبيا وان سكمن سينا على حال هاين على قلبي رجول قف قلبي اسكنوا فاجلسن قف كاسه في سوكله تبيتت كو داسنا خوان نقص من نقصانين ذلك فجوركاس من ملك الي ملكي شيء وان وب واخو كد يرا ملكي marka dadku hadbay alla caabidanna alla wax uma tanin ee ayaga naftooda wax u farag hadday alla asiana alla wax kama dhidin ee lasa hodee qasaari taas oo in qofku ugaadan yaa idha diyad doonaydo law anna awwalakum hadimitkiin kugu horeeyay yaa wa akhirakum kaana kugu dambay yaa wa in sa kum insiina ya wajhinakum jinni gino qaamu ay saagilaayen fi saidi وفسالوني اي وي دي سلاهين او فعتيت ان صيرا كل كل انسان انسان ذا مانث اس مساله و هي و ما نقث من نقصانيين ذلك سينت انسيي مما كي اندي اكتيدا هاداي واحد كم من نقصامين مما كي حقي سو كمان نقصامين اندي اكتيدا هاداي الا كما سبي ما هني قصو ونقصاميو المخيه تربت كا اذا ادخل البحر hadi irfad bad la geliyo wax mi ay ka nuqsaaminee maya sidaas oo kale weeye ilaahay hadduu adoomada dhan qaf wal baaba cinni ya insi wuxuu raba u siiyo ilaahay wuxuu ma nuqsaama maxay yelee waxa wax ka nuqsaama wax inta baqaar ku tiro kaawan tirsan qayb markii la qaado qayb yar soo hayo ilaahay wuxuu Allah wuxuu doono wuxuu leey marka jinni ya intiqaf walbahdu ilaahi oo aniga waxaan rabaa adduunkan oo kale kale in sii ocu ilaaha waana faamay waxa uu ka yaraana mal waxa sirteeda yey kula weynaan waxa ala weydiinay ah wax weyn alla iska weydiin ah adduunii aakhiraa qeyl weyn weydiis hay'smi wax wey miya weydiin karta wax ilaahi ku weyn miya jiraa ha wa ilaahi ku ما نبرمان ما, ما نبرمان يا عبادة ديه ما بيديه إنما وحكا لما نهي يا أرنتو والضميرو شأن أعمالكم عمليا لكي ناول أرنتو ماشي أمسل لقى اللي الليبانة أمال لقى هلأتاها وأعماشين صبت أعماش الله لكم وانين كوبا ثم مر كان كوبه كغبال وفيكم اياه وين اوفنه ايضا ماي ترانا انكم ابال مرين انتين كوبه حق عمل لم ما وحد سميدن وحد كوا شين كدين ايضا ماي ترانا يوسينه تمام وجد خير خير او شنو يرا فليحمد الله الله كمحبوب هايلي عملك يا كوفكي الله هل حسنا ما قال لو عبال مريي بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثير الله كو عبال مريي ومن وجهد قف ذلك و خن قير هين فلا يلومن يوسف ايضا الا نفسه في هل ذنب بي او سان شخايسن قف لو عبال مريي هل ذنب بي لولا لازم هل حسنا ما كتم ما ما كربت ما ضو او يران طران لو halka demmi markaa lasta maana meela lug digay kaligisa hadiid halkii dembi ka babban may xasanad yol todan laabay dadada balaay ka shaqeey halkii dembi aad la timid kaligisa meela lug digu xasanada aad la timid طواه مصنوري والله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بارك علينا